وقالوا هذه أنعام وحر حدو لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشأ بذعمهم وأنعام حرمت بهورها وأنعام حرمة بهورها وأنعام لا يذكرون نسم الله عليها الثراءن عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالطة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء عليم. قد قتر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والذرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون ورماً متشابه وغير حقه يوم حصاده ولا تسرقوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم